بسم الله الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع هداه ثم أ م ا بعد هذا مجلس من مجالس شرح كتاب أ ص و ل السنه ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله تعالى وكان هذا في ل ي ل ة الثلاثين من شعبان للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع و ن والالف من الهجره بعمل يعمله في جنه ولا نار نرجو للصالح و ن خ ا ط عليه و ن خ ا ط على, على المسيء المذنب ونرجو له ر ح م ة الله <تصفيق> <وني> بلا شك أ ن ه لا يحق ل أ ح د مهما كان <تصفيق> بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يحكم أن يحكم لشخص آ خ ر من المسلمين ب ج ن ة ولا نار وانما ح ك م ه يكون لعموم الكافرين ولعموم المشركين والمنافقين أ ن ه من اصحاب النار إ ن م ا النهي ورد في الحكم لمعين فلا تحكم على مسلم بعينه أ ن ه م من أ ه ل ا ل ج ن ة أ و أ ن ه م من أ ه ل النار واما ا ل آ ي ا ت فقد دلت على الحكم لعلوم المؤمنين الذين ماتوا على ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ج ن ة وكذلك على الحكم لعلوم الكافرين والمشركين والمنافقين إ ذ ا ماتوا على هذا بغير ت و ب ة أ ي ض ا ابا النار ه ذ ا نحو قوله تعالى إ ن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا <تصفيق> إ ن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون <تصفيق> إ ن الذين كفروا وماتهم كفار فلن يقبل من احدهم <تصفيق> ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم الناصرين نعم كذلك نحن قوله تعالى إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا كلما ن ض ي ت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها, غيرها ليذوقوا العذاب إ ن الله عزيز حكيم والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ونحو ذلك من ا ل آ ي ا ت التي تثبت ما ذكرنا أيضاً ق د جاءت ا ل س ن ة لبيان هذا ا ل أ ص ل حيث أخرج البخاري, ومسلم اخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أ ن ه قال إ ن ه كان رجل لا يدع ش ا ذ ة ولا ف ا ذ ة أ ي من الكفار إ ل ا اتبعها وذلك في كان في الحرب إ ل ا اتبعها يضربها بسيفه فقيل ما أ ج ز ا اليوم منا احد كما أ ج ز ا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا إ ن ه م و إ ن م ا إ ن ه من اهل النار فجرح هذا الرجل جرحا شديدا فعمد الى سيفه أ و إ ل ى ذ ب ا ب ة سيفه فوضعه أ و فاعتمد عليه أ و فاعتمد على ذ ب ا ب ة السيف ف ن ح ر نفسه أ و فقتل نفسه ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال ي شيء ف صلى الله عليه وسلم إ ن الرجل ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيما يبدو للناس وهو من أ ه ل النار و إ ن الرجل ليعمل ا بعمل أ ه ل النار فيما يبدو للناس وهو من أ ه ل ا ل ج ن ة ه ذ ا نص صريح عليه؟ على أ ن ه لا يجوز لمسلم أ ن يحكم ل أ ح د ب ج ن ة ولا نار بعينه لانه فيما يظهر لك قد يخالف ما في باطن هذا الرجل او قد يخالف ما يختم, ما يختم له به فالعبره بالخواتيم نعم نعم إنما من الأعمال بالخواتيم وأما من مات على الكفر في ظاهر على أمره في مثلما كان يهوديا أ و ك ا نصرانيا وكان من أ ه ل الشرك ف إ ذ ا نحكم على ظاهره ب أ ن ه كافر أ و مشرك و أ ن ه على ظاهر ما ظهر, ما ظهر لنا أ ن ه من أ ه ل ا ل ل ا ر على ما يظهر لنا من حاله أ ن ه مات على الشرك أ و مات على الكفر و ايضا مما يؤكد هذا المعنى أ ن ه جاء في رواية أو في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في ق ص ة هذا الرجل أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة قال قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ر ج ل معه ممن يدعي ا ل إ س ل ا م ممن يدعي ا ل إ س ل ا م فهذا القول من أ ب ي هريره ة يدل ي على يدل على أ ن هذا الرجل يعني إ م ا أ ن ه ظهر لهم بعد ذلك بعدما قتل نفسه أ ن ه كان ممن يدعي ا ل إ س ل ا م و أ ن ه كان في ح ق ي ق ة أ م ر ه على الشرك أ و على النفاق أو أن أبا هريرة يعني قال هذا لم ا كان يظهر له من ح ا ل ا ل رجل أ ن ه كان يعني ممن يدعى ا ل إ س ل ا م ولم ي ب ز م له بذلك ف... و أ ي ض ا أ خ ر ج ا ل م خ ا ر ي رحمه الله تعالى كما في كتاب الشهادات من صحيحه تحت باب حل أ و قال باب ا ل ق ر ع ة في المشكلات <تصفيق> فقال البخاري حدثنا أ ب و اليمام قال أ خ ب ر ن ا شعيب عن الزهري أ ن ه قال حدثني خ ا ر ج ة خ ا ر ج ة ابن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي انه قال ان أم العلاء أو عن ام ل ل ع ا ء أن أم العلاء ا م ر أ ة من نسائهم اي نساء ا ل أ ن ص ا ر أ خ ب ر ت ه ان عثمان ا بن مغعون طار له سهمه طارة. طار طار طار نعم طارة له سهمه طار س ه من ه له سهمه طار م السكنه حين أ ق ر ع ت الانصار أ ن ص ر ح ي أقرعت أ ا ل ن سكنه المهاجرين فجاء سهمه عندي عند ام العلاء فقالت ف ق ام ل ت العلاء فسكن عندنا فاشتكى, فاشتكى فمرضناه فقلت لما توفي توفي من هذا المرض ر ح م ة الله عليك ابا ا ل س ا ئ ل إن, ان شهادتي أو فشهادتي عليك لقد أ ك ر م ك الله فقال صلى الله عليه واله س ل م م و يدريك أن ا ل قد أ ك ر م ه وما يدريك أ ن الله قد أ ك ر م ه إ ن ي و أ ن ا رسول الله لا أ د ر ي ما يفعل به مهم وفي ر و ا ي ة فيها تفصيل أ و في هذه ا ل ر و ا ي ة نفسها يعني جاء أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما قال ل أ م العلاء وما يدريك أ ن الله أ ك ر م ه فردت عليه ق ا ئ ل ة لا أدري ي ادري رسول وأمي الله رسول يا أمي ب أ ب ي أ ن ت و امي يا رسول الله فقال أ م اما ع ث ن اليقين فقد جاءه أما عثمان فقد جاءه اليقين اليقين يعني الموت ف... الخيرة لأرجو له يعني وإني والله ما أ د ر ي و أ ن ا رسول الله ما يفعل به فقالت أ م العلاء فوالله لا ازكي بعده أ ح د ا أ ب د ا وقوله صلى الله عليه وسلم إ ن ي و أ ن ا رسول الله لا أ د ر ي ما يفعل به يعني بين الحافظ أ ن ر و ا ي ة ما يفعل به هي يعني غلط و أ ن الصواب ما ثبت في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى وهي التي ي عليها ن ي ع جمهور من رواه هذا الحديث عن الزهري ما أن الرواية ما اني ل ي يفعل به إ و أ ن ا رسول الله ما أ د ر ي ما يفعل ب ه نعم وفي ر و ا ي ة معمر عن ا ل س ه ر ي جاء إ ن ي و أ ن ا رسول الله ما أ د ر ي ما يفعل بي ولا بكم نعم وهذا موافق لقوله تعالى في س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف و ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما كنت بدعا من الرسل وما أ د ر ي ما يفعل به ولا بكم ولكن هذا يعني كما بينا ل ح ا ف ظ يعد من سوخا بقوله تعالى إ ن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بعد ذلك ما يفعل به من أ ن الله سبحانه وتعالى قد, قد غفر له ولكن الشاهد من هذا الحديث أ ن ه صلى الله عليه وسلم قد أ ن ك ر على أ م العلاء أ ن ه ا حكمت لعثمان ا بن مضعون بالايه لان الله قد أ ك ر م ه يعني أ ن الله قد غفر الله واكرمه و أ ي يعني ض ا س ب ت في الحديث ا ل آ خ ر أ ن الله عز وجل أ خ ب ر عن هذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي ي ت أ ل ى علي أ ن أ غ ف ر لفلان قد غفرت له و أ ح ب ط ت عملك 我。<冷> <laughs> وهذا ا ل أ ص ل تجده و مذكورا أو مصطورا في شتى كتب الاعتقاد فكما قال الامام ا ل ت ح ا و ي في عقيدته ولا نعم ونرى وفاجر وعلى من من منهم بر الصلاة القبلة مات خلف كل أهل ولا نشهد لاحد أ منهم جنه ولا نار, ولا نشهد منهم جنة ولا نار. نار. وقال أ ي ض ا في موضع اخر ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله ونرجو او نرجو للمحسنين من المؤمنين أ ن يعفو الله عنهم و أ ن يدخلهم الجنه برحمته و... ونخاف عليهم وندعو لهم ونستغفر لمسيئهم ونحو هذا المعنى يعني قد آ... يعني ايد أ و سطر عامه أئمة السنة عامه ل ا ئ م ة السنه ة ازياء ا ل ع ق ي د ة في مصنفاتهم في الاعتقاد ن ا ق ر أ الفقره بعدها ومن لقي الله بذنب ي بالنار يجب له به النار تاهبا غير بسر عليه فان الله يتوب عليه ويقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات نعم. <تصفيق> هذا اصل هام جدا من اهم الاصول <تصفيق> التي يفارق بها السلفيون أهل اهل الحديث والاثر <تصفيق> آه اتباع السلف الصالح من ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة و ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة الخوارج و ا ل م ع ت ز ن ة وقد يعني ثبت هذا الاصل بجلاء ووضوح في نصوص الكتاب وفي نصوص ا ل س ن ة فكما قال سبحانه كتابه في م ح ت م كتابه <صقم> إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بمن يشاء معب. معب. <صقم> <وطاوة فاكيد> <صقم> قال سبحانه كما في, كما في سوره الشوره هو الذي يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده ويعفو عن السيئات فدلت هذه ا ل آ ي ة على أ ن الله سبحانه وتعالى يقبل ا ل ت و ب ة من عباده فمن تاب تاب الله عليهم وكذلك قال سبحانه قل يا عبادي الذين أ س ر ق و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من رحمه ة ا ل ل إن إن الله إن الله ي غ ف ر الذنوب جميعا ونحو ذلك من ا ل آ ي ا ت و أ ي ض ا ثبت في ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة كما في البخاري ومسلم من حديث أ ب ي ذر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل آتاني فأخبرني جبريل إ ن ه من مات من أ م ت ك لا يشرك بالله شيئا دخل ا ل ج ن ة أ و قال في روايه يدخل النار ف... فقال أ ب و ذر وان زنى وان إ ن سرق ل الثانية في وإن زنى و إ سرق يا رسول الله فقال و إ ن زنى و إ ن سرق حتى قال في ا ل ر ا ب ع ة و إ ن زنى و إ ن سرق رغم انف أ ب ي ذر وكان أ ب و ذر يروي هذا الحديث ويقول رغم انف أ ب ي ذر رضي الله عنه ه ذ ا دليل عليه على أ ن ه من مات على التوحيد وان أ ت ى بكبائر الذنوب من ا ز ن ا ومن س ر ق ة ومن شرب الخمر ف إ ن ه ف إ ن م ا اله إ ل ى ا ل ج ن ة إ م ا ان يغفر الله له سبحانه وتعالى ويدخله ا ل ج ن ة ابتداء و إ م ا ان يعذب في النار ل ف ت ر ة ثم يدخل إلى الجنه ة الجنة أو ثم يدخل الجنة. و و أ ي ض ا يعني جاءت ع د ة أ ح ا د ي ث أ خ ب ر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو هذا ب أ ن يقول من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من قلبه دخل ا ل ج ن ة من قال لا إ ل ه إ ل ا الله يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه دخل ا ل ج ن ة من قال لا إ ل ه إ ل ا الله موقنا دخل ا ل ج ن ة إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ ح ا د ي ث والتي بلا شك يعني المقصود فيها ليس القول فقط ليس مجرد القول ولكن القول مع ان اعتقاد القلب بالشروط ا ل س ب ع ة التي بينها العلماء في شروط لا إ ل ه إ ل ا الله اليقين والعلم و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل م ح ب ة والصدق والقبول والانقياد وقد جاءت ا ل آ ث ا ر ا ل س ل ف ي ة عن ا ل ص ح ا ب ة والسلف الصالح تعضد أ و تؤكد هذه ا ل ع ق ي د ة واخرج البغوي كما في مسند بن الجعد قال أ خ ب ر ن ا زهير علي. نعم. عن ع عن م أ ب ي الزبير ا م ه قال سالت أ ل ت ج ب ر ا أو أ س ه رجل ل س أ جابرا او ب عبد جابرا ن الله جابرة ابن عبد الله أ س أ ل ه رجل فقال أ ك ن ت م تعدون <تصفيق> الذنب شركا فقال جابر لا و أ خ ر ج أ ب و ع ب ي د القاسم المسلام في كتابه الامام قال حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي ص ف ي ا ن قال جاورت ج ا ب ر ة ا بن عبد الله ف س أ ل ه رجل هل كنتم تسم تسمون أ ح د من أ ه ل ا ل ق ب ل ة كافرا فقال معاذ الله فقال هل تسمونه مشركا فقال لا وهذا إ س ن ا د صحيح على شرط مسلم وفي ر و ا ي ة اللالكاء لهذا الاثر عن جابر أو يعني أ خ ر ج ه بنحوه ب إ س ن ا د صحيح سليمان اليشكري أنه قال سأل قال رجلا جابرة أو أنه قال نعم قلت لجابر أ ت ع د و ن أو أكنتم تعدون المذنب أو او ل ذ ن أكنتم ب شركا ت ع ن الذنب شركا فقال لا إ إلا ل ا ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن هذا تصريح واضح من جابر أ ن ا ل ص ح ا ب ة ما كانوا يعدون الذنوب مهما كانت ك ب ي ر ة أ و ص غ ي ر ة من الشرك أ و من الكفر الا ع ب ا د ة الاوثان يعني الى ش ر ك إ الشرك ا ل أ ك ب ر أ و الكفر ا ل أ ك ب ر و أ ي ض ا الشرك كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث من ا ل مسعود رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال أ و سئل ما أ ع ظ م الذنب أو قال أي, أو سئلة أي الذنب أعظم سئلة الذنب فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل ا لله ندا ب وهو خلقك هذا هو تعريف الشرك أ ن تجعل لله ندا وهو خلقك أ ن تسوي غير الله بالله في ا ل ع ب ا د ة أ و في ا ل ر ب و ب ي ة أ و في ا ل أ س م ا ء والصفات كما قال سبحانه قد قلنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين والكفر هو الكفر ب أ ن و ا ع ه ا ل م ع ر و ف ة فالكفر ل غ ة والتغطيه ة واصطلاحا هو إ م ا أ ن يكون كفره تكذيب أ و كفره ج ه و د أ و كفره استكبار و إ ب ا ء أ و كفره الامتناع و كفر ا ل إ ب ا ء هو الاصل و ا ل ا م ك ا ر هذا يدخل في كفر التكذيب ان ينكر أ و يكذب ب م ع ل و م من الدين ب ا ل ض ر و ر ة أ و كفر الشك أ و كفر الاستهزاء والاستخفاف أ و كفر الاستحلال <تصفيق> و أ ي ض ا أ خ ر ج ابن أ ب ي عاصم في السنه ولى لكائي ب شرح اصول اعتقاد ب إ س ن ا د الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال مازلنا نمسك عن الاستغفار ل أ ه ل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء و إ ن ي ادخرت شفاعتي ل أ ه ل الكبائر من أ م ت ي يوم القيامه نعم وهذا يدل أ ي ض ا على أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يستغفرون ل أ ه ل الكبائر ولا يعدون أ ه ل الكبائر من الكفار أ و من المشركين و أ خ ر ج أ ي ض ا المروزي في كتابه تعظيم قدر ا ل ص ل ا ة من طريقين يعني يحسن أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر عن رياح ابن ا ل ح ا ر س عن عمار بن ياسر <تصفيق> أ ن ه ق ا ل ديننا واحد وقبلتنا واحد ة <تصفيق> ودعوتنا واحد ة ولكن القوم بغوا علينا ف ق ا ت <تصفيق> ل ن ا ه م يقصدوا فئة أ ويقصد جانب م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه ومن كان معه ممن ق ا ت ل و ا عليا رضي الله عنه وفي لفظ آ خ ر قال لا تقولوا, بكفر أهل الشام لا تقولوا بكفر اهل الشام الذين كان فيهم م ع ا و ي ة ممن قاتله م عليا رضي الله عنه もう。Oh, what? No. <laughs> خرج أ ب و عين بحليه ا و ي ا ء ب إ س ن ا د حسن عن أ ب ي الجوزاء انه قال جاورت ابن عباس رضي الله عنهما اثنتي ع ش ر ة س ن ة داري. وما كان من ا ل ق ر آ ن من آ ي ة إ ل ا وقد س أ ل ت ه عنها وكان رسولي خ ت ل ف إ ل ى أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها غ د و ة و ع ش ي ة غدوة وعشية فما سمعت أ ح د ا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و قال ل ا سمعت أ ح د ا من العلماء ولا سمعت, ولا سمعت ان الله سبحانه يقول ي ق و لذنب ل إ ن ي لا أ غ ف ر ه إ ل ا ا ل ش ر ي ح إيه في بيان هذا الاصل إ ل ى آ خ ر ما جاء أ و ما ثبت يعني في ذلك من ا ل آ ث ا ر ا ل س ل ف ي وأيضا يعني يؤكد ع ن ي ي أن يبين ه ذ ان الأصل أ العبد إ ذ ا تاب الى الله عز وجل ولم يصر على ذنبه ما ثبت في الصحيحين في ق ص ة ا ل إ ف ك أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان كنت أ ل ن م ت بذنب ف ا س ت غ ف ر الله كنت قد أ ل م م ت بذنب ف ا س ت غ ف ر الله وتوبي اليه ف إ ن ه من استغفر الله وتاب إ ل ي ه إ ل ا تاب الله عليه هذا أ ي ض ا يدل عليه على أ ن الله سبحانه وتعالى يقبل ت و ب ة من تاب إ ل ي ه ولن يصري على ذنبه ف هذا بينه ا ل إ م ا م أ ح م د في ا ل أ ص ل التالي ا ق ر أ علينا ما, ما يلي ومن لقيه و ق د اقيم عليه حد ذلك ا ل ذ م ب في الدنيا فهو كفاران وقد اقيم عليه ومن لقيه ومن اقرا ا ق ر أ من ا ل أ و ل بصوت عال ق وقد أقيم ي عليه ا ه حد الزمد ذلك في الدنيا فهو كفاره كما جاء بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد ا س ت و د ب بها ا ل ع ق و ب ة ف أ م ر ه ل ل ه إ ن شاء عذبه و إ ن شاء ر ف ر له هنا ا ل إ م ا م أ ح م د قد بين أ ن المذنب يعني له ث ل ا ث ة أ ح و ا ل أ و ل ا المذنب الذي أ ذ ن ب ذنبا ثم تاب إ ل ى الله ولم يصر على ذلك الذنب فهذا حكمه كما وعد الله سبحانه وتعالى أ ن الله سبحانه وتعالى يغفر له, يغفر له ذلك الذنب ما دام تاب إ ل ى الله من ذلك الذنب ولم يصر عليه أ م ا ا ل ح ا ل ة ا ل ث <تصفيق> ا ن ي ة أ ن يذنب ذنبا من الذنوب التي يكون عليها حد من الحدود فهذا إ ذ ا أ ق ي م عليه الحد فتلك ك ف ا ر ة ف ا ق ا م ة الحد تعد ك ف ا ر ة بهذه الذنب و القسم أ و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة الذي يذنب ذنبا ثم يصر على ذلك الذنب ولا يتوب إ ل ى الله من ذلك الذنب وهذا سوف ياتي بيان حكمه إ ن شاء الله أ م ا الذي يذنب ذنبا <تصفيق> ثم يقام عليه الحد ف... <تصفيق> الدليل على أ ن الحد يعد كفاره لهذا الذنب ما أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب ا ل إ ي م ا ن وفي غيره من حديث عباده بن الصامت وكان, من وكان أحد, احد النقباء من ا ل أ ن ص ا ر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة ا ل ع ق ب ة ف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هو جالس مع أ ص ح ا ب ه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا و لا تزنوا ولا ت ص ر ق و ا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م ولا ت أ ت و ا ببهتان تفترونه بين أ ي د ي ك م و ب ي أيديكم ن و أ ر ج ل ك م ولا ت ع ص و ن في معروف أ و ل ا تعصوا في معروف فمن <تصفيق> فمن وفى بذلك منكم ف أ ج ر ه على الله <تصفيق> ومن أ ص ا ب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا هو ك ف ا ر ة له وهذا موضوع ا ل ش ا ه من هذا الحديث ومن أ ص ا ب من ذلك من تلك ا ل ز ن و ب شيئا فعوقب به في الدنيا أ ي فعوقب في الدنيا وان اقيم عليه الحد فذلك ك ف ا ر ة له أ و فهو ك ف ا ر ة له ومن أ ص ا ب من ذلك شيئا فلم يعاقب به هو في م ش ي ئ ة الله فمن أ ص ا ب من ذلك شيئا فلم يعاقب به وستره الله عز وجل فهو في م ش ي ئ ة الله إ ن شاء عفا عنه و إ ن شاء عذبه و أ ي ض ا أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده والحاكم في ا ل م س ت د ر ك ب إ س ن ا د ح س ن من حديث خزيمه ة بن ثابت ا رضي ل ل عنه بحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أ ص ا ب ذنبا ف أ ق ي م عليه الحد ف أ ق ي م عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته وأيضا ق د ثبت في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى <تصفيق> أ ن ه صلى الله عليه وسلم بين أ ن المؤمن ة و أ ن المسلم ة <تصفيق> يعني لا يصيب هم ولا حزن حتى الشوكه يشاكها إ ل ا كفر الله بها من خ ط ا ي ا أ و بنحو ذلك أ ي ض ا يعد هذا من الكفارات بخلاف الحدود التي بها قد تكفر الذنوب للمسلم أ و المؤمن إ ذ ا م ا ت ى عليه على ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م و أ م ا ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة هي ح ا ل ة المصر على المعصيه وقد بين ا ل إ م ا م أ ح م د هنا بكلام صريح واضح حكم المصر على المعصيه فقال ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي, استوجب بها أو التي قد استوجب بها ا ل ع ق و ب ة ف أ م ر ه إ ل ى الله إ ن شاء عذبه و إ ن شاء غفر له فبين ا ل إ م ا م أ ح م د بجلاء أ ن المصر على ا ل م ع ص ي ة وعرف المصر من هو المصر الذي يلقى الله سبحانه وتعالى غير تائب من الذنوب فبين ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن المصر على ا ل م ع ص ي ة أ م ر ه إ ل ى الله يعني في مشيئه الله ولم يقل إن ان ل على المعصية مستحل أو لم يقل م ص ر أو إ المصر على ا ل م ع ص ي ة كافر、لا. ونريد أ ن نعرف ما هو ا ل إ ص ر ا ر أ ك ث ر نريد أن نعرف الإصرار كما جاء في كتب ا ل ل غ ة قال ابن منظور كما في لسان العرب <تصفيق> قال ابن السكيت <تصفيق> في تعريف الاصرار قال ابن السكيت بتجديد السين <تصفيق> ابن السكيت <تصفيق> إ ن ه ا ع ز ي م ة م ح <محتومة>. ت <تصفيق> و م ة وقال وهي م ش ت ق ة من أ س ر ر ت ه على الشيء <تصفيق> إ ذ ا أ ق م ت عليه ودمت عليه ومنهم قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال ابو الهيثم أ ص ر ي أ ي ع ز م ي ك أ ن ه يخاطب نفسه من قولك أ ص ر على ف ع ل ه ي ص ر إ ص ر ا ر اذا إ عزم على أن ي م ض ي في ه ولا يرجى هم و ت ب ه إ ل ى هذا القول ا ل أ خ ي ر أ ص ر على ف ع ل ه ي ص ر إ ص ر ا ر اذا إ عزم على أن ي م ض ي في ه ولا ي ر ج ع وقال الجرجاني كما في التعريفات الاصرار الاقامه على الذنب والعزم على الفعل مثله وقال أ ي ض ا ا ل ت و ب ة الرجوع إ ل ى الله عز وجل بحل ع ق د ة ا ل إ ص ر ا ر عن القلب ثم القيام, القيام بكل حقوق الرب والتوبه النصوح هي ت و ف ي ق بالعزم على أ ل ان ي ع و لا ه يعود لمثله هي توفيق ب التوبه ع ز م ا ل ة ي توفيق التوبة بالعزم النصوح <تف... تف>...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 فقال الجزاري ن رحمه الله تعالى كما في كتابي التعريفات ا ل إ ص ر ا ر ا ل إ ق ا م ة على الذنب المكبر أ غ ل ق ه ك ذ ا ل إ ص ر ا ر الاقامه على الذنب والعزم على فعل مثله وقال التوبه الرجوع الى الله عز وجل ب ح ل و ق د ة ا ل إ ص ر ا ر عن القلب <تصفيق> ثم القيام بكل حقوق الرب <تصفيق> و ا ل ت و ب ة و النصوح هي توثيق بالعزم على الا يعود ل م ص و فيما ذكرناه من كلام ا ل إ م ا م أ ح م د في أ ص و ل السنه ة وفي ي غ ر كما سوف يأتي يعني رد صريح واضح على ما قد ت ف و ه به أ ح د المشتغلين ب ع ل م ا ل حديث في هذا الزمان وهو أ ب و إ س ح ا ق الحويني رده الله إ ل ى الحق ووفقنا الله عز وجل و إ ي ا ه إ ل ى اتباع الحق حيث سئل كما في درس الاول تسمى بشروط العمل الصالح هو د ر سئل مسجل <صيق> <صيق> بعض أ ه ل العلم يقولون بكفر فاعل المعصيه المصر عليها وان التوبه شرط كي يعود مسلما من جديد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 كان يقول الربا أ ن ا أ ع ل م أ ن ه حرام لكنني ساكله والزنا حرام لكنني س أ ف ع ل ه هذا واضح الاستحلال فيه فلا شك في كفر مثل هذا ا ل ر ج ل هكذا قال ا ل ح و ي ل ي ك هنا ا ل ح و ي ن ي ا قد عرف ّ المصر على ا ل م ع ص ي ة ب أ ن ه الذي يقيم ع ن ي ي على ا ل م ع ص ي ة وهو يعلم أ ن ه ا م ع ص ي ة و إ ذ ا قيل له اترك هذه ا ل م ع ص ي ة نعم يقول لن أ ت ر ك ه ا وكما قال هو قال ه ن ا يعني يقول أ ن ا اعلم أ ن الربا حرام ولكنني س أ ف ع ل ه يعني هو يعلم أ ن ا ل م ع ص ي ة م ح ر م ة ولكنه يقول س أ ف ع ل ه ا هذا هو المصر عند فهنا ابو إ س ح ا ق فهنا أ ب و إ س ح ا ق جعل حكم هذا المصر أ ن ه مستحل الاستحلال للاعتقادي القلبي الذي به يكفر الكفر أ ل ا ك ب ر فنقول أ و ل ا إ ن ه قد, قد, قد خلط أو خلط من جهتين أ و ل ا الجهه ة أو ل ج ة ا ل أ و ل ى إ ن ه جعل المصر على المعصيه ة و هو, هو المستحيل الاستحلال على اعتقاد القلب هذا أولا فخلط بين المستحل استحلالا اعتقاديا قلبيا وبين المصر المقيم على ا ل م ع ص ي ة و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه جعل المصر على ا ل م ع ص ي ة مثل الذي كفر كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار وقد أ خ ط أ أخطأ قد أخطأ في كلا الوجهين ولما حاول أ ن يعتذر عن هذا القول أ ت ى باعتذار يثبت فيه على نفسه هذا القول ح قال في مجلس اخر يحاول أ ن يدفع عن نفسه يعني ما اتهم به من أ ن ه يكفر صاحب ا ل ك ب ي ر ة فقال في درس كان في إحدى درس أو في درس له في له شرحه ل ص و ر ة ا ل أ ن ف ا ل كان قد أ ل ق ا ه المسجد العزيز بالله ب من م ن ط ق ة الزيتون فأخف فقال و ا هو يدافع عن نفسه حيث قال ايها ا ل ا خ و ة بعض من لم يحسن الفهمه يعني مع ما أ ر ا ه من القرائن ا ل ظ ا ه ر ة من سوء القصد يوم <تصفيق> أ ش ا ع ن ي م ق ا ل ة يعني ما اعتقدتها بقلبي يوما من ا ل أ ي ا م ولا تلفظ بها لساني <تصفيق> ولا في الخلوات فضلا عن هذه المشاهد <تصفيق> هذه ا ل م ق ا ل ة ا ل ف ا ج ر ة ا ل آ ث م ة تقول إ ن ن ي اكفر المسلمين بالمعصيه أ و ب ا ل ك ب ي ر ة أ ن ا أ ن ش د ط ل ا ب العلمي الذين يسمعوني منذ ق ر ا ب ة خمسه وعشرين سنه و أ ن ا خ ط ب على المنابر هل سمع مني في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن ن ي قلت إ ن فاعل الكبيره كافر طيب فوالله ما ا ت ق ط و ه يوما من ا ل أ ي ا م ف <تصفيق> ه وهنا بلا شك في أ و ل هذا الاعتذار وما حرر م و ت الخلاف أ و ما ذكر ما الذي أ خ ذ ه أ ه ل العلم عليه بل هو بهذه بهذه المقوله ة أو ب ذ ا التقرير يعني قد ابعد النجعه وشتت اذهان السمعيه حيث انه ما وجد أ و لم يعني ينتقد عليه العلماء انه كفر صاحب الكبير ما اتهمه أ ه ل العلم او ما اتهمه أ ح د ل أ ن ه قد كفر صاحب الكبير فليس, فليس له ح ا ج ة في ن يدفع ا ل ن ف س ي هذا لانه متهم احد أ من العلماء و إ ن م ا العلماء قد أ د ا ن و ه بقوله الذي ق ر أ ن ا ه منذ قليل أ ن ه قال إن المصر, على المعصية أو ان المصر على الكبيره مستحل وكافر فهذا هو الذي اتهمه العلماء به وبلا شك فرق بين من يكفر صاحبه ا ل ك ب ي ر ة ومن يكفر المصره、عليها. على ا ل ن ا ص ي ه ثم قال إ ن م ا غ ر ه م ع ب ا ر ة س م ي و ه ا الى قال سمع م ق ا ل ة لي هي ل أ ن ن ي قلت إ ن المصر مستحل ي ثم ضربت مثلا فقلت لو قال رجل إ ن الله عز وجل حرم الربه ولكني اكله فهذا كافر لا إ ش ك ا ل في كفره هذه هي ا ل ع ب ا ر ة التي قلتها قال المصر مستحل وهذا لم يقل به أ ح د ولن يعترف أ ب و اسحاق ح و ي ن ي يعترف ا ل آ ن إ ن ه لم يقل بمقوله ا هذه أ ح د أحد من قبل ثم أ خ ذ يعني يحاول أ ن يبرر لماذا ه وقال هذا القول أ ن ا ما تكلمت عن من هو المصر <تصفيق> وما ورد في كلامي اصلا تعريف المصر لكن إ ذ ا كان ك ل الكلام م م م ج ا إذا يعني ورد ا ل مجملا ثم ث م ورد بعده مثل فينبغي أ ن نرد الكلام المجمل للمثل ل أ ن ا ل أ م ث ا ل من باب المبين إلى آخر مقال آخر فانا ي ه ذ ف إ ذ ا قلت إ ن المصر مستحيل وهذا كلام مجمل ثم قلت مثال حتى أ ب ي ن معنى الكلام السابق إ ذ ا قال رجل ان الله حرم الربا أ و حرم الزنا يعني وكرر المساله ا ل س ا ب ق م ر ة أ خ ر ى وما اعتذر و أ خ ذ يكرر ما قاله فيما سبق لكنني أ ف ع ل ه هذا واضح ه ن ان ه ا أي دماء هذا واضح هذا أن كفر إ ب اباء ء أن هذا كفر إ أ ن ه ي أ ب ى لكن ما قلت من هو ا ل م سر فحينئذ أ ب ي ن و ا ل آ ن بين ان المصر في المثل الذي ذكره هو إيه الذي قد كفر كفر ا ل إ ب ا ء بالرغم أ ن الصوره في غ ا ي ة الجلال وفي غ ا ي ة الوضوح المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا إ ن تكرير الذنب لا يدل على الاصرار الآن ي وذكر ا ن سمناه لا يدل الإسرار و حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عند مسلم أ ن الله عز وجل قال أ ذ ن ب عبدي ذنبا قال ربي إ ن ي أ ذ ن ب ت ذنبا ف ا خ ف ر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان ن أن ا و ربا ي خ ف ر الذنب و ي أ خ ذ بالذنب يعني ل آ خ ر الحديث حيث قال غفرت ا لعبدي إ ل آ خ ر ما جاء في الحديث ف ه ن ا الحويني قد اضطرب وتناقض و ح ا و ل أ ن يلبس الحق بالباطل حيث اولا في مقولتها الاولى جعل المصر على ا ل م ع ص ي ة مستحلا الاستحلال الاعتقادي الذي به يكون كافرا يعني هو يقول انك اذا جئت الى فلان فقلت له اترك الربا لان الربا حرام او لا تزني لان الزنا حرام اذا قال لك لا اترك الربا أ و سوف أ ف ع ل الربا سوف أ ف ع ل الزنا هذا بلا شك عند أ ه ل ا ل س ن ة عند السلف الصالح ه ويعد مصرا على ا ل ذ ن مقيما عليه ويعد يعني كما بين ا ل إ م ا م أ ح م د أ ذ ن ب ذنبا و أ ق ا م عليه ولكن لا يعد ب هذا مستحلا وهذا يثر أ ك ث ر في هذه المقولات التي سوف ننقلها عن السلف فنقل محمد بن نصر المروزي كما في كتابه تعظيم قدر الصلاه انه قال حكى الشالنجي أو اسماعيل بن سعيد أ ن ه سال أ ح م د ابن حنبل عن المصر على الكبائر فقال أنا سأل عن أحمد ابن حنبل عن المصر على الكبائر سأل حنبل على أحمد عن عن يطلبها بجهده ي ط ل ب ه الا بجهده إ أ ن ه لم يترك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم هل يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني هنا يزني وهو مؤمن اخر ا ل حديث وحكاه ايضا شيخ الاسلام كما في مجموع ة ف ت ا و ى فهنا الامام احمد بين ان المصره هو الذي يطلب المعاصي أ و الكبائر بجهده نعم عليكم السلام ورحمة الله ويصر على اعلى فعل الكبائر ويطلبها بجهده وبلا شك هذا يدخل في ه ا ل ص و ر ة التي ذكرها الحويني من هذا الرجل الذي يقول أ ن ا أ ع ل م أ ن الربا حرام وسوف أ و س أ ف ع ل ه سوف أفعل اكل ل ر ب ا أو سوف آ الربا <تصفيق> هذا بلا شك يطلب الربا بجهده ويقول أنا, أنا, انا اكل الربا سوف أ ف ع ل ه <تصفيق> ولكنه يعتقد أ ن الربا حرام <تصفيق> ونحن يعني إ ذ ا أ ح س ن ن ا الظن ان المثل الذي ضربه ا ل ح و ي ن بلا شك هو مثل فيه شيء من الاحتمال وفيه شيء من التشابه وكانه تعمد هذا حتى يحبك ا ل ش ب ه التي أ ل ق ا ه ا وهذا من دقيق مكره ل أ ن قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة نعم هو فعلا قد يحتمل من يقول هذا إ ذ ا ثبت بقرينه ا اخرى عليه أ ن ه قد وقع في لانه ابى واستكبر الحكم اليه ل القبول حكم الله عز وجل ولكن مجرد هذه ا ل م ق و ل ة لا تدل على هذا ولكن ه ا تحتمل ولكن هذا الاحتمال لا يعطينا الحق في ان نحكم عليه لانه قد وقع في كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار لان هذا, هذا يعده من أ ع م ا ل القلوب التي لا يحكم على صاحبها إ ل ا ب ق ر ي ن ة ظ ا ه ر ة ومجرد هذا القول لا يدل على هذا لان أ ن ل يقول ل ذ هذا ي أ أ غ ل ب أ و كثير من أ ص ح ا ب المعاصي و ا ل ك ب ا ر يقولون هذا أ ح ي ا ن ا ً بلسان مقالهم و أ ح ي ا ن ا ً بلسان حالهم فإنه ما من أو من مرتكب كبيرة إلا من من أنا أعلم أن هو هذا ما عاصم مرتكب أعلم أو يقول كبير محرم ولكني س أ ف ع ل ه ل ي س هذا حال أ غ ل ب أ ص ح ا ب الكبائر الذين أ ق ا م و ا على الكبائر والمعاصي وهذا بخلاف من يفعل م ع ص ي ة أ و من يقع في ك ب ي ر ة ثم يتوب إ ل ى الله عز وجل. ها؟ ويعلم ج ل و أ ن ه قد وقع في حرم ا ثم يتوب إ ل ى الله ثم يعود م ر ة أ خ ر ى فيقع في هذه ا ل ك ب ي ر ة ثم يتوب إ ل ى الله فهذا ليس, مصر أصلاً. هذا ليس موطن الخلاف أ م ا موطن الخلاف في من في المصر الذي يقيم على ا ل م ع ص ي ة و أ ب و إ س ح ا ق ن ا قد لبس ا ل أ م ر حيث أ ر ا د أ ن يجعل المصر عليه على صورتين المصر الذي يكرر الذنب معي ما ت ر ا في أ ن ه ذنب وهذه هي ص و ر ة المصر فعلا ولكنه أ ر ا د أ ن ي ه ل ق ص و ر ة أ خ ر ى هي ص و ر ة الذي كفر كفر الاباء وليس هي صوره المصر هذه الصورة الأخرى هي أنه قال إنه على هذه المعصيه ر باتكرار يعني يقوم ذ ه ولكنه إنه المعصير بالتكرار قال ولم يقل ولكنه قال إنه يقول إني سوف أفعل معذرة إني أو سوف بإذن و أ ن ا أ ع ل م أ ن ه ا حرام فهذا بلا شك الذي يقول بهذا كما بينا أ غ ل ب أ ص ح ا ب الكبائر ممن لم يتوبوا من هذه الكبائر هم يقولون هذا بلسان حليم أ و بلسان مقالهم ف أ ن ت إ ذ ا جئت إ ل ى إلى أ ص ح ا ب أليه المنتجات الفاجره ة ذ ه من هذه النوادي ا ل ل ي ل ي ة التي ت ق ت ر ف فيها م ع ص ي ة الزنا و م ع ص ي ة شرب الخمر ليلا في كل ليله على سبيل الدوام وهم ممن يشهدون بالتوحيد على ا ل إ س ل ا م هم مسلمون إذا هذه لصاحب المنتدات قلت الدار الفاجرة صاحبك المنتدى الفاجر أو عليك أ ن تغلق هذا المكان وان, وأن تمنع الزنا الذي ي م ا ر س ليلا عندك في كل ليلة كل و أ ن تمنع شرب الخمر فماذا سوف يكون ردها يتوب ي ع ل ن أنا, أن أنا عليك م أن حرام أن ن هذا و ل ما أستطيعني أن أ ل ق ه هذا المكان ويعني كما يقول ا ل ع ب ر ة بما في القلب على ط ر ي ق ة ا ل م ر ج ئ ة ولكن, ولكن الشاهد أ ن ه يقول أ ن ا لن ايه لن اترك هذا ه ذ العمل ا ولن أ ت ر ك هذا المكان ولن أ غ ل ق هذا المكان هذا على مذهب ا ل ح و ي ن ي يعد و كافرا الكفر ا ل أ ك ب ر ولكن على مذهب أ ه ل السنه ة على م ذ ب أهل الحديث والأثر الحديث كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د ويطلب الكبائر بجهده هذا يعد مصرا ولكنه كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د هو في م ش ي ئ ة الله وقال ابن ا ل أ ث ي ر كما في ا ل ن ه ا ي ة في غريب الحديث ما أ ص ر من استغفر جاء هذا في حديث عن ابي بكر ط ي الله قال ابن الاثير أ ص ر على الشيء يصر إ ص ر ا ر ا إ ذ ا لازمه وداومه ودا ودا وثبت عليه فكما ترون ابن الاثير جعل أبن صر و المصر ذ ي ي على الذنب و ي ر ا ز م ه و ق ا ر القرطبي كما في تفسير قوله تعالى ولا ت ت خ ذ آ ي ا ت الله و ز و ا ويدخل في هذه ا ل آ ي ة ا ل ا س ت خ ف ا ر من الذنب قولا مع ا ل إ ص ر ا ر عليه فعلا وقال ابن جرير في تفسيره و ا ل ت و ب ة من التائب إ ن م ا تكون ت و ب ة إ ذ ا اختارها و أ ر ا د ه ا واخرها على ا ل إ ص ر ا ر وقد ذوب ابن حبان في صحيحه الحديث ابي هريره الذي ق ر أ ن ا ه سابقا اذنب عبدي ذنبا عبدي فقال يا رب اني اذنبت ذنبا الاخر الحديث <تصفيق> قال ابن حبان <تصفيق> ذكر الخبر الدال <تصفيق> على أ ن ت و ب ة المرء بعد مواقعه الذنب في كل وقت تخرجه عن حد ا ل إ ص ر ا ر على الذنب و قال ابن أ ب ي زمنين كما في أ ص و ل ا ل س ن ة من مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئه ت يعني في مشيئة الله وفي خياره وليس ل أ ح د أ ن يتصور على الله ب ا ل س ي ن أن يتصور على الله, بالسين أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول أ ب ى ربك أ ن يغفر للمصرين كما أ ب ى أ ن يعذب التائبين م ا يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا مغتاب عظيم فبين ابن أ ب ي زمنين هنا في هذا ا ل أ ص ل انه ليس ل أ ح د أ ن ي ت أ ل ى على الله عز وجل ويقول إ ن الله لا يغفر ا ل مصرين <تصفيق> وليس ل أ ح د ان يتصور على الله في علم غيبه وبجقود قضائه ه <تصفيق> فيقول ل ل أبى ا أ ن يغفر ل ل م ص ر ي ن كما امل أ ن يعذب التائبين ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقد س إ ل ا ل ع ل ا م ة ابن باز رحمه الله تعالى ما تطم المصر حجي على معصيرك أ و مستمر على ارتكاب صغيره من الذنوب فانظروا إ ل ى إ ج ا ب ة ا ل ع ل ا م ة ابن باز التي تخالف إ ج ا ب ة هذا ا ل د ا ع ي ة نعم أبي إ ح اجابه ق الحويني أ ا ل ع ل ا م ة ابن باز في بيان حكم المصر على المعصيه بيان حكم الذي يحج حكم ومصر على قال حجه و صحيح ما اذا كان مسلما لكنه ناقص يعني ناقص ا ل إ ي م ا ن ولكن حجه ا ناقص ويلزمه ا ل ت و ب ة إ ل ى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقته حجه هذه الفتوى كانت في م ج ل ة ا ل د ع و ة في العام د د ل أ ر ب ع ي ن ن بعد السادس م عشر من بعد ا ل أ ر ب ع ي ن والف أ ل من ا ل ر ج ة فهذه الفتوى تدل عليها على ان ا ل ع ل ا م ة ابن باز لا يرى ما يراه أ ب و إ س ح ا ق من أ ن ا ل م ن ص ر ع ا ل م ع ص ي ع د مستحلا ً وان المستحل يعد كافرا ف أ ج ا ب ابن باز أ ن المستحل ي ان المصر على المعصيه يعد مسلما ً و أ ن ه عليه ان يتوب من هذه الذنوب ولكنه يعد ناقص الايمان و اذا قال ا ل ع ل ا م ة خ ا ف ز ا بن أ ح م د الحكمي كما في معارج القبول فقالت الخوارج المصر على ك ب ي ر ة من زنا أ و شرب خمر أ و ربا كافر مرتد خارج من الدين ب ا ل ك ل ي ة هذا كلام م هذا كلام ا خ و ا ر ج ليس كلامها ل ل س ن ة كما بين الشيخ حافظ الحكمي هنا كافر المرتد من الدين مرتد من خارج من الدين بالكلية المرتد الدين خارج الدين لا ولا مقابر يُطفن في مرتد يُصلى عليه من من من سنة ولو اقر لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد فهو على قول الخوارج يعد ب كما قال الشيخ محافظ ن ا هذا كلام الشيخ محافظ ليس, ليس كلامه هو مخلد في النار أ ب د ا مع إ ب ل ي س وزنوده إلى آ خ ر ن ق ا م فتبين بهذه أ ن الذي يقول إ ن ان م ص ر على ا ل م ع ص ي ة و إ ن كان موحدا هو قال قوله ا ل ث و ا ر ج ليس قولها للسنه م و عصيمين كلام في أوضح أ و ر قال ع ل ا م ابن و س ي ي م ن كما في ل ق ا ء ا ل ب ا ب ا ل م ه ابن عثيمين ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد فقال ف أ ج ا ب الاستحلال و أ ن يعتقد ح لا م ن ان ي ك ه ا ل ل ه ا ن ت ب ه و ا ل ك ا ه ن ا الكلام ل أ ن ه في غ الكلام و ي ك هناك ا ل ك ل ا و ي ن هناك الكلام و يكون هناك الكلام و يكون هناك الكلام و يكون ه ن ا ل ك ل ا م و يكون ه ن ا ل ا م و ي ك ا ل ا ل ا ع ت ق ا د ي و إ م ا أ ن ه ي ع ل م و ل ك ن ه قد ك ا ل ك ا م و ي ك ن ه م ذ ه ب ا ل خ و ا ر ج ل ا ن ه ل ك ل م و ي ك ي ك ه ن و ي ك ه و ي ك ه ن قال الاستحلال ه و أ ن يعتقد حل ما حرمه الله و أ م ا الاستحلال و الفعل ا ل العمل ي فينظر إ ن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو ك ا ف ا ل مرتد فمثلا لو أن ان ل إ س الانسان ن ت ع ا م ب ل ر ب ب ا ا س ح الله يعني الشيخ بن واصمنا ضرب ه ل ضربه أبو إسهار الإنسان تعامل ب ا ل ر ب ا و لا يعتقد أ ن ه حلال لكنه يصر عليه ف إ ن ه لا يكفر الا انه لا يستحله ولكن لو قال إ ن الربا حلال ف هنا يعني بين العلامه ان و خ ي م ي ن إ ن الاستحلال الاعتقادي الذي به يكفر العبد هو الذي يقول أ و يعتقد إ ن المحرم الذي لا خلاف في تحريمه حلال يعني المحرمات التي لا خلاف في تحريمها ما هي الزنا ا ه شرب الخمر الربا هم؟ <تصفيق> نعم. <نسلع> الرشوه الذي ياكل أ لحم الخنزير القتل الزنا بالمحارم ها؟ يعني الى اخر هذه الكبائر والمعاصي التي ي تعد من المعلوم الديني من ا ل ض ر و ر ة فمن قال عن, أحد أو عن احدى هذه الكبائر إ ن ه ا حلال ليست حراما هذا يعد مستحلا الاستحلال الاعتقادي الذي به يكفر ويخرج من م ل ة ا ل إ س ل ا م لا ينظر الى ا ل ب ي ئ ة التي هو فيها <تصفيق> قال هذا طبعا بلا شك تكفير المعين له شروط و ض ع ب ه اخرى لا نتكلم عن ت ك ف ي ر المعين الان نحن نتكلم عن ايه عن حكم هذا القول بغض النظر عن المعين المعين هذا قد يكون يعني مكرهم قد يكون ز ه ل ا اذا كان في بيئه ة لا ي ش ر فيها هذا、المحرم. لا يعرف ان كان محرما ام لا هذا أ م ر اخر ل نتكلم ح ن ن عن الذي يقول بهذا القول على ا ل إ ط ل ا ق خبن ه ذ الذي ا ق و ل ل ا <تصفيق> يقول يعني مثلا هناك يقول <تصفيق> إن ان ل ز الزنا حرّمه ا ل ه وجل يعلم أ ل ز ن ا حرمه الله ولكنه يقول ورغم أ ن ي أ ع ل م أ ن الله حرم الزنا ولكني أ ق و ل إ ن ه حلال لا و ه ذ ا ي ك ا ك ا ش خ ا ق و ل ان و ا ك ا ا ق ل هناك اشخاص يقول هناك ا ا ص يقول ا ي ل ه يقول هناك ا ش خ ا ل هناك ا ل ز ن ا ك ر ا م ي ل ك ن ا ك ا ش خ ا ل ه م ا ق ا ش ا ص ل هناك ا ا ص يقول ا ك ا يقول ه ن ي س ا ف ع ل ه مع ك اشخاص ه ن ر ا م خ ه ذ ا ل ا ش ا ي ق ل ي س م س ت ح ي ل ه ا ك اشخاص يقول ن ا ق و ل هناك ا ا ص و ل هناك ا ا ص يقول هناك ا ش خ يقول هناك ا ش خ ا ي ل ه ن ا هذا يعد مصرا على ا ل ذ ن ولكنه ليس مستحلا القول المصر إ ن مات بدون ت و ب ة فهو في م ش ي ئ ة الله إ ن شاء عذبه غا... إن ش ان ء إ مات على ا ل إ س ل ا م طبعا إ ن مات على التوحيد يعني إن مات على ا ل إ س ل ا م وهو يصر على ا ل ذ ن الذي هو دون الشرك هذا في م ش ي ئ ة الله فرجل الان يقول ايه؟ اريدك تخرق ان بين الصورتين. ها؟ الآن رزل يقول لك ص و يقول ر رزل ت ي ن الان ل انا اعلم ان, حرام. أو أعلم أن الله ن ع م حرم الزنا اعلم ايه؟ أن الله حرم ها؟ ولكني سوف افعل الزنا هل هذا العبد مستحلا الاستحلال الاعتقادي الذي بي يكفر أ ج ب يا محمد هناذا هو يقول لك أ ن أ ا ايه اعلم أ ن الله حرم الزن انتبه ما <تصفيق> يقول أ ن ا اعلم أ ن الله حرم الزن ولكني سوف أزمي أو سوف أفعل سوف ازن ل أخطأت واستحل مستحق... مستحق... له استحلالا ً عمليا ً نعم نهاية ا لكن ع م ل ل ي ة نهاية زنة و ن ه ا ي ة الاستحلال الاعتقادي م يستح له لماذا انه يعتقد في قلبه انه حلال ليس حراما هو الان يقول لك أنا, انا اعلم ان الله حرم الزنا ولكنه يقول لي انا سوف افعل الزنا سوف ازني ها؟ هذا ا ه بلا شك وقع في ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب وقع في م ع ص ي ة ع ظ ي م ة طيب ويعدل مصرا على اعلى ا ل م ع ص ي ة طيب <تصفيق> لكنه ليس مستحلا ل ذ ي سوف نقوله الان <تصفيق> ان يتيك ر الزنا ليس بحرام أ ن ا أ ع ل م ان الله حرم الزنا ولكني أ ق و ل انه حلال هاه فهمتم الفارق بين الصورتين الاول قال لك أ ن اعلم ان الزنا ل حرم ا حرام ولا يمكن ان الزنا حرام ويعلم ولا يقول الله الزنا الزنا حلال ان ان حرم ولكن هو ولكن يصرف على الزنا اما الاخر قاله حلال الزنا حلال هذا ي ع د كثيرا اه طبعا انما ا هو يعني ي س ت ح ل لا ه يب... لما... لا المستحيل هو الذي يقول انه حلال خ ل ا ص ت ه ي ن ا المستحيل هو الذي يقول على ا ل م ع ص ي ة و ا ل ك ب ي ر ة انها حلال يقول الزنا حلال شرب الخمر حلال هذا المستحل الاستحلال لاعتقادي انه اعتقد بقلبه ان, إيه؟ إن هذه ه ا ل م ع ص ي ة ليست محرمه ها؟ هذا يعد استحل محرما معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة انه محرم وقال انه حلال انه كذب الله <تصفيق> ل المستحيل ا الذي يعتقد أ ن ا ل ك ب ي ر ة حلال ليست م ح ر م ة هذا إ ن توفرت فيه ش ر و ط وانتفت عنه م و ا ن ا ة التكفير يعدك يا, يا فران من ق لعبده ا ا ل ك ا نقول الذي ي ف ع ل ل ا آ ن نقول على ا ع ت ق ا الآن واحد د لم يزني يعني لم ي ز ن ي ا م ر ة واحده ليس زانيا ً ولكنه يعتقد ان الزنا حلال هذا عبد مسلم ان ي ك م ن كافرا لا كافرا ولم يزن لانه اعتقد ان الزنا حلال العبره بالاعتقاد ل ن س ب ف ع ل الان العبره باليورك الله بالاعتقاد هو الان هذا الرجل اعتقد ان الزنا حلال ولم يزن هذا ليس مسلما ً وإن ل م يزمع إيه يزمع طيب لم وإن وإن أ ا الرجل ا ل آ خ ر زنى عشرات المرات في كل ل ي ل ة يزني يعني ع ف ا ن ا ل ل ه واياكم من هذا ولكنه يعتقد أ ن الزنا ايه هرم يعلم أ ن الله حرم عليه الزنا ولا يج حد حكم الله ه ذ ه ا ل م س أ ل ة م ف ه و م هذا عند الله افضل بلا شك ل ع ن الاول كذب او جحد حكم الله وان لم يزن ي اما الاخر وان زنى وان وقع في ا ل م ع ص ي ة عن ضعف وعن ش ه و ة ولكنه ما جحد حكمه حكم الله واضح الفرق حال واحد! واحد عمل الزمن لكن هو وعادت ان الذنب حرام وعمل ا ل يقول ا ن ب حرمه بس ه ولكن ي ق و هو ه حياء و ل يقول عن الصورة التي ذكرناها الآن اللواء إن لو إ ذ ا جئت قلت ر أ و ه لا تزني فيقول في لك لا أ ن ا سوف ازني وهو ي يزني ولكنه يعتقد أ ن الزنيه حرام هذا يعد م ص ر على ا ل م ع ص ي ة ولكنه مسلم مسلم, مسلم ص ح ب كبيرا ليس كافرا وليس مستحلا ان ت ا ن يقول الله عليهم ان ات بدون ت و ب ة فهو في م ش ي ئ ة الله ه ان شاء عذبه وان شاء غفر للطيب <تصفيق> او ا ش ح ا ق يقول على هذا إ ن ه كافر فهمتم يا اخوانا ب ر ك الله فيكم ن ق ر أ عليكم ان قراه اسحاق مره قال ي اخرى ن إن قال ا ويصلي ايه ش على العلماء هوا و د ي بس ل على ه الهاتف الان خزار من ابي اسحاقنا بركه العلماء الكبار صوبن السعوديه ومن غيرها ليس ل ا م متعلق ب ه ب ا ل س ع و د ي ة ا ل ع <تصفيق> ل ا م ة المقبل ابن هادي ع ل ا م ة اليمن ر ح م ة الله عليه اكبر محدثي في بلاد اليمن ها؟ في السنوات ا ل أ خ ي ر ة <تصفيق> لما سئل عن ابي اسحاق فقال إ ن ه من أ ه ل البدع و إ ن ه م ن المبتدع الذين وقعوا فيه في الخوارج نحن ذكرنا لكم ا ل آ ن كلام الشيخ الشيخ حافظ أ ح م د الحكمي ماذا قال الشيخ حافظ أ ح م د الحكمي قال إ ن الخوارج هم الذين يقولون إن ان ل على المعاصية م ص ر كافر الخوارج من أهل المصر ب د ع ليس قول أهل السنة الذين يقولون ل ا إن على ا ل م ع ص ي ة كافر هذا ليس كلام أ ه ل ا ل س ن ة هذا كلام الخوارج الذين يكفرون أ ص ح ا ب الذنوب من أ ه ل القبله فهمتم وقد أكد أبو إسحاق أكد كلامه هذا في ا ن يكفر المصر على ا ل م ع ص ي ة بمعنى الذي يقيم على ا ل م ع ص ي ة ولا يريد أ ن يتركها مع ا ع ت ق ا د ي بتحريم ا ل م ع ص ي ة في درس له آ خ ر عن يعني الحجاب أو بيتكلم عن الحجاب عن فماذا قال قال كلاما كلام بمعناه ان ا ل أ ب إ ذ ا قال لابنته ا يجب عليك أ ن ترتدي الحجاب فقالت ا ل ا ب ن ة لن ا ر ت د ي ا ل ح ج ا ب حتى اقتنع ي ب... بلبس الحجاب فقال له الاب ا تركها الاب فقال ابو اسحاق عن هذه ا ل م ر أ ة التي قالت ل أ ب ي ه ا اني لن ا ر ت د ي ا ل ح ج ا ب حتى اقتنع بالحجاب قال ان هذه ا ل م ق و ل ة قد خرجت عن دين الله كفرت هذا كلام باطل بلا شك ل أ ن هذه المراه أ ة هي ق ل ت ذ ا ل ي س استحلالا منها ليه ليه لترك الحجاب ولكنها قالت هذا ليه؟ لانها على جهل ا بحكم الحجاب الشرعي أ و انه فرض عليها م ث ل او أ قالت هذا ل أ ن ه ا على ضعف في ا ل إ ي م ا ن هي تعلم أ ن الحجاب فرض عليها وان ترك الحجاب محرمه من كبائر ا ل ز ن و ب ولكنها تقول كما يقول كثير م ا يقول ك من, من, من فتيات هذا الزمان مرحم اني ل ل ه ي ع اني سوف أ ل ب س الحجاب لم اقتنع ا ع ت د او لما ا ق ان ل به لا تقول ألبس الحجاب لما, ألبس الحجاب لما أعتقد أنه أنه ليس أو إن ليس بازا انها اني اعتقد تقصد تركه انه انه سوف او محرما محرما لما قالت هذا هي تعلم أ ن ترك لبس الحجاب في قلبها هذا. تعتقد ه ذ ان تعتقد ترك الحجاب حرام ولكن ه ا تقول لما اقتنع لما ا ي ه د ي ن الله لما اخرج من ا ل ك ل ي ة لما اتزوج الى اخر هذه الكلمات في <تصفيق> في ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب واضح أ ن ه ا ايه أ ص ر ت عليه على فعل على ترك هذه ا ف ر ي ض ة الحجاب ولكنها لا لا تشبه التي قالت إيه ان إ إن ترك الحجاب ليس محرما او إ ن الله أ ح ل ل ل م ر أ ة أ ن تترك الحجاب واضح الفارق ما بين الصورتين أ ب و إ س ح ا ق كفر ص ا ح ب ة الصوره ا ل أ و ل ى التي تعتقد أن الحجاب ان ل ح ج ا ب فرد أو أ ترك الحجاب يعد محرما ولكنها تقول إيه؟ لما اقتنع ل م ازهدني لا لاخره أ آخر شيء أ أو أنا ي في العديد إيه رأي ي ومنه الوقت حق حقاً حقاً منه مدتنا لا يحل لك هذا ولا يحل لغيرك أ ن تتمسك بقول فلان بس مبارك سمعت ليس أصلا. ليس سمعت ليس ما أحدهم مثلا مثلا عمالكي الشيء الوزء النظر النظر الدكتور خالد دكتورا الله علما أصلا أنا علما غد وغد غد غد هو ك ل ا م باطل د هذا و هذا لا انت احسنت ك ل ا م ك نعم ولن يقول ه ذ العلماء ق ا اشد من هذا قال أشد من ق اشد هذا وكافة ا ا من م و ل ل الكبار حذروا من ع م ر ي خالد وان اردت المزيد ان شاء الله هناك هذه ا ل م ط و ي ة ت ح ذ ي ر عن عمر خ ا ر ج وهو ا ل إ س ل ا م الحق ان شاء الله هذه المقويه تجد فيها المزيد من بيان ضلالات امر خالد هذا وتحذير العلماء منه ونوع جاهل ليس العالم بركة الله اه خذها ان شاء الله فالان بالنسبه ل أ ب ي اسحاق بارك الله فيك ايضا ابو اسحاق بلا شك على علم نحن ما قلنا انه جاهل وان كان في هذه ا ل م س أ ل ة قد يكون جاهلا او قد يكون عالما هذا هو الاظهر يعني يعلم قول اهل ا ل س ن ة ولكنه اعتنق قول الخوارج المسألة على هو في هذه بضعة الخوارج في مساله تكفير ا ل م ص ر على المعصيه ل أ ن ه كلام واضح ه ورغم قيمة عليه الحجة و هذا اصر على قوله أنه ي ق ان ل إ ا ل م ص ر على المعصيه الذي يقول انا اعلم أ ن الربا حرام ولكني س أ ف ع ل ه هذا المصر يا أبو لا يجوز ه ذ ان أخي أ يجوز لا يقال هذا في مقام الزجر ابدا لو كان هذا صحيحا كان ا ل أ و ل ى منه ه ذ ا ئ م ة ا ل س ن ة من السابقين ا ل إ م ا م أ ح م د هنا في متن اصول ا ل س ن ة ماذا قال ها هذا كتبنا أين أين قال ومن لقي الله عز وجل مصرا غير تائب من ا ل ز ن و ب التي قد قد استوجب بها العقوبه ف أ م و ه إ ل ى الله إ ن شاء ع ز ب ه إ ن شاء غفر له هل ا ل إ م ا م أ ح م د هنا ي ق ا لا ل يريد أ ن ي ز ج ر ا ل ع ا ص ي أو ي ي ع ن العاصي على المصيره ولكنه ا ل آ ن هذا في مقام ذكر ع ق ي د ة لا يجوز ان تلاعب قيم الالفاظ لا في مقام زج وعظ ل ا مقام وعز ولا في و وفي اي مقام لها مكان الآن هذا ابو ل آ ن هذا أ اسحاق الان ي س ر عليه بالدفاع عن ن ف س ي لو كان كما تقول حتى لو ا ف ر ض ن ا إ ن ه كان في مقام زج ووعظ ثم زل لسانه ها؟ فبين له هذا فبين له الزل ال هذه المنتظر منه ايه انا يذكر كلام أ ه ل ا ل س ن ة هذا ثم يقول أ ن ا قلت هذا خ ط أ مني و ز ل ت ا يعني و أ ن ا في مقام الزجر يعني انا المعصيه او في مقام ز ج ر ا ل ا و ص ا و ل ك ن و ل ن ا بين له خ ط أ هذا الكلام و أ ن هذا الكلام هو كلام الخوارج وبينت له ع ق ي د ة و أ ه ل ا ل س ن ة في تكفير المصر على ا ل ن ا ص ي ة أ ص ر عليه على ما قاله كما بينا في درسه في شرح س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل كان في مسجد العزيز بالله في ز ي ت و ن في خطبه ج م ع ة أ ص ر على, هال... على ما قاله و أ ص ر على ضرب ا ل م س ا ل نفسه لو هذا المرادي أن انه جعل الذي يرتكب ا ق ر ب ا ويقول أ ن ا اعلم إ ن ه حرام ولكني س أ ف ع ل ه جعله مستحلا كافرا ف ا ل آ ن تبين لكم الفارق بين كلام ع م ة السنن وكلام أ ب ي إ س ح ا ق و أ ن ا ب ي إ س ح ا ق وافق الخوارج لهذا الكلام و أ م ا ا ل ع ل ا م ة ابن عثيمين قال كلاما يعني كانه يرد فيه على ابا اسحاق حيث ضرب مثالا ضرب ا ل ن س ا ل نفسه الذي ضربه أ ب و إ س ح ا ق ولكنه بين فيه التقاطع ل ل س ن ة فماذا قال علامه ابن عسيمين قال لو أ ن ا ل إ ن س ا ن اسمعوا الى كلام ابن عسيمين و إ ل ى كلام أ ب ي إ س ح ا ق حتى تدركوا لالفارق قال علامه ابن عسيمين لو أ ن ا ل إ ن س ا ن تعامل بالربا ولا يعتقد أ ن ه حلال و لكنهم ن تعامل بالربا ولا يعتقد أن التعامل بالربا ولا بالربا حلال ل أن يصروا عليه واضح يعني يصروا عليه على تعاطي الربا م ا اعتقادي أ ن ه حرام انه لا يدخل رف... فان هذا ه لا ي د خ ل أ ن ه لا يستحلون ل أ ن ه ا ي لا, لا يستحلون <تصفيق> ولكن لو قال إ ن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فانه يكفر واضح <تصفيق> اسمعوا الى ما قال أ ب و إ س ح ا ق حتى تديره الاباء الفقر <تصفيق> قال أ ب و إ س ح ا ق أ خ و ي ن <تصفيق> ي أ م ا الرجل المصر على المعصيه ويعلم أ ن ه ا معصيه、يعني. كما قال الشيخ المواصي م ن ه ويعلم أ ن الرضا حرام هذا, هذا على ك ل ا م المواصيين ليس, ليس مستحلا ويعلم أ ن ه ا حرام و لكنه ما قال الا ان الرضا حرام طيب. <تصفيق> أ م ا ا ل مصحفنا ناقض هذا كلامنا قال الرجل المصر على ا ل م ع ص ي ة وهيعلم أ ن ه ا م ع ص ي ة هذا مستحل هذا عند ا ل م ص ح ا ن مستحل أ م ا عند علماء ا ل س ن ة ومنهم الشيخ ابن وسيمين هذا ليس مستحلا هذا واقع ك ب ي ر من ك ب ا ئ ر ولكن ليس ماذا ما س ت ح ل يكون مستحلا إ ذ ا قال إ ي ه اذا قال إ ل ى ا ل م ع ص ي ة هذه حلال ه ن اما أ ب و اسحاق إذا قال وهو يعلم أ ن ه ا م ع ص ي ة فهذا مستحل حكم على المصر على ا ل م ع ص ي ة الذي يعلم أ ن ه ا م ع ص ي ة ويقر ب أ ن ه ا خ ر ا م حكم عليه أ ن ه مستحل الاستحلال الكفري ثم قال أ ب و اسحاق فهذا مستحل وهذا ك ف ر و ظاهر وهذا كفره ظاهر هذا كلام لا يصح هذا مسجل بصوتي هذا درس ما زال حتى لا موجود ا و يباع في كل مكان درس عند بشروط عن الأشريطة يسمى هذا الشريط يسمى بشروط العمل الصالح لا هو زلزال <تصفيق> هذا قاله ا ج ا ب ة عن سؤال ت ق ر ي ب ا كما يجب الشريط الثاني او في الدرس في ل ف... ثم ا ن ي ث ضرب ابو اسحاق هذا المثال الذي وجبه المثال الذي ضربه الشيخ ابن عصيم ها؟ آه. لا أنا يعني في حال سمعتها ب ا م ض م و ن لا تمام لست مقام في ك ب ي ر ولا ا س ر ا ف صغيره لا يعني ينبغون لا ك ب ي ر ة مع استخفار لا, لا ص غ ي ر ة مع استخفار لا, لا ك ب ي ر ة مع استخفار ولا صغيرة صغيرة صغيرة مع هذا صحيح الذي يصر على ا ل ص غ ي ر ة قد تتحول إ ل ى ك ب ي ر ة احسن لكن هل يكفر هذا هو يعني و... هناك من يصر على بعض ا ل ص غ ا ئ أ ن ت تصر ب ز ع ل الحرق الذي لا سيما هذه م ع ص ي ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب إ ط ل ا ق اللحيه ولكنك انا قلت لك يجب عليك أ ن تطلق لحيتك ف أ ن ت قلت لي لا أ س ت ط ي ع وإيه أنا لني لن ا اطيق ل ح ي ا ت ولكنك تعتقد أ ن أن خلق ا ل ل ح ي ة محرم ليس كذلك؟ تعتقد أ ن ه مخالف ف ا ل س ن ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر في الحديث الصحيح بقوله اطلقوا ل ح د ي ث اللحى ح ي أنت, الآن؟ أنت تعب عليه؟ على معصية ليس كذلك؟ هل مكفره بهذا تعد كافرا؟ ش كافرا من ك هذا ي ليس لنا علاقه بما قاله لنا نتكلم عليه、آه. ع ل ى ك ل ا ابي م اسطاق ن نحن الان انا ضربت الان نسالا انت لكم الان دربت ي ع ن ي ب ع ض ان ي ن الحاضرين ق و ن ح ي ت هناك م افعاله ا ن ح ي في المنزل الله ايه أن ي ت ونحب ب ع ي لكم ان تقولوا سوف نجاهد الخسر ان شاء الله ونلتزم باذى السنه ولكن أ ن ت تقول انا لن افعل من هذا الان ن أحبت مسجد لن اعرف هو ان يحيط او سوف أ ح ل ق ل ح ي ا ت ه هل أ ن ت لن تعد مصرا ً مصرا ً على المعصيه انت على منزل أ ب ي اسحاق ا ل آ ن تعد ك ا ف ر ه وقال هذا قال إيه؟ ق الرجل ا ل المصر على المعصيه هو يعلم أ ن ه ا إيه معصيه ا فهذا مستحيل وهذا ك ف ر ء ظاهر فهمت يا الله فيك؟ <تصفيق> كان ك فيك؟ الله أ يقول الربا ان اعلم أ ن ه حرام لكني س أ ك ل ه أ ن ت قلت أ ن اعلم أ أ ن حقا لي هي حرام ولكني س أ ت ع د أ ن ت تعد عليه على قول ة ب ش تعرض اسحاق لن تعد يد تعد كافرا فهمت هذا, شك. هذا ليس كلام اهل السنه ولم يقل بي... هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا احد من الصحابه ولا من السلف الصالح <تصفيق> و ن م ا هذا كلام الخوارج الذين كفروا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا عليا رضي الله عنه وقاتلوا عليا الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصيه هذا ليس كلام اهل السنه هذا منهم وين طبعا و ان لم يقتل أ ح د ا ليس الخارجي الذي يخرج ويقتل اوساط المسلمين فقط بل الذي يحكم على اوساط المسلمين بالكفر و إ ن لم يقتل أ ح د ا منهم يعد من خوارج. أو يع... هناك الخوارج أو كذلك الخوارج هناك الذين يزينون القعدية الخروج بالسلاح و إ ن لم يفعلوه ي ا ن ه في خطبه يهيج الخوارج الحركيين كما يقال اذا صح هذا المصطلح أ ن يخرجوا بالسلاح عليه على المسلمين في هذه التفجيرات و ا ل أ ع م ا ل ا ل إ ر ه ا ب ي ه ويحرضهم على هذا من خلال الخطب والمنابر وان لم يفعلوه ايه هذا ماذا؟ وصرح الان هذا يسمع له خطب أشحاق كثير من خطب ابي يشقى فيها تحريض على هذه الافعال ولم ي ه ا ت ح ر ي ح هذا هو ما يفعله الخوارج القاعديه ماذا كان ل ا كما هذا <هزل> الحافظ قالت <تصفيق> الخوارج القاعدية فيكم ذكر الذين يزينون القتال ويزينون قتل عصاه المسلمين وان إ ن لم ي ب ش ر و ا هذا ب أ ف س ه م وإن لم يباشروا هذا ب أ ن ف س ه م هذه ا ذ ه ف ر ق ة الخوارج ا ل ق ع د ي ة الذين قعدوا على القتال ولكنهم زينوا القتال بخطبهم و ب ط ح ر ي ض ه م هذا هو؟ هذا يعد مدلسا أحسنت في غرف أهل الحديثة علماء الحديث أ ن ه يقول قولا ً قولاً ثم يقول بخلافه ها؟ و ا ل آ ن يقول إ ي ه مثلا ً إ ن هذه التفجيرات انا أ ت ب ر أ من هذه التفجيرات وهذه ا ل أ ع م ا ل ثم في درس آ خ ر يقول إيه؟ ي ق و ل إن على الشباب مثلا ً أ ن لا يسكتوا عن ي ه ن هذه ا ل أ ف ع ا ل أ و عن هذه ا ل أ ق و ا ل التي يقول بها الحكام أو مثلا كما قال أ ب و يصحابي د ر س آ خ ر ماذا قال ضرب مثلا ببعض ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا قاموا ببعض العمليات ب إ ذ ن من النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب مثلاً من ث ل ا م ا ل أ ش ر ف اليهودي, اليهودي. ها؟ او م ع ا ز م ن العفراء الذي قتل أ ب ا جهل يضرب مثالا لهؤلاء لماذا طبعا هؤلاء قاموا ب ه ذ ا ايه ب إ ذ ن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في زمن التمكين لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مكن له وصارت له ا ل ك ل م ة العليا في الجهاد في وليس ف ي ع ا الجهاد اراد ن ان فهو ق ي هذا ل ل التي ا ا بها ايه ع م يقومون في مثل هذه الجهاد ا ا طبعا هذا القياس الفارق لان هؤلاء الشباب قاموا بهذا بازن ي ليس بإذن من ولي الأمر وليس هذا في م مع من الامر الممتن هذا بيننا وبين الكافرين بل قاموا بهذا اولا بدون اذن ولي الامر الممكن وقاموا هذا وقاموا بهذا على المسلمين على اوساط المسلمين ي طبعا لم ك ل ا ي هذا ي ط و ل الله بارك ك ف ي م و ا ل ل والشواهد أ د ة بهذا على الكافرين ل ع ي ي مثلا ل وجل ل ه عز ن ا ل نكتب ة يعني كتابا او نصيحه له, مبين له مبين فيه هذا الكلام ولكن نكتفي ح ن ن ا ل آ ن ب م ا ذكرناه من أ ن أ ب ا إ س ح ا ق قد وقع في قول الخوارج في تكفير المصر على المعصيه ر وذكرنا لكم من العلماء الربانيين و بين من يدعي أ ن ه على ا ل س ن ة و لكنه على قول الخوارج فليس كل من يدعي بلسان حاله انه من اهل ا ل س ن ة يقبل ادعائه ليس في ا ل ع ب ر ة بالدعاوى و لكن ا ل ع ب ر ة بالبينات على المدعي البينه م ا ر ك الله فيك هذا هو لا لم يتعباد الله ب ق و ل الرجال هذا هو نحن لا, لا, لا نتعصب لقول أ ب ي إ س ح ا ق بل لا نتعصب لقول ا ل إ م ا م أ ح م د فضلنا نتعصب ل ق و ل أ ب ي إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن ي الذي و دون ا ل إ م ا م أ ح م د به من مئات المراحل وفي ا ل و ق ت نفسي ت س م ا ع ي ض ا ان ع ل م ا ء اخرين غير الباني ل الباني ل ما ع ل م ه ك ل ا م ابي ا س ح ا ق هذا ولو إ ا ل كان ع ل م ه ا ا ن ك ر و وشد ا ل ل ن ك ا ر ا ل ع ل م ا ء ا ل ذ ي ن عرفه و ا ذ ا ا ل كلامي ه ذ ر و ا م ن ي منهم ن ابي ا ا بارك ق ل ل ه ف ي ك ه ن ا ك ع ل م ا ء هناك ك م ا ذكرت ل ك مقبلات الان العلامة المحدث م ل ن ا د ي و م ق ب ل ا ل ن د ي ت ع ر ف ث م ن هو م ق ب ل ا ل ن د ي الشيخ والعلام المقبل من ه ذ ه ي ع د و من أ ك ا ب ر تلاميذ العلام ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله يعني أ ك ب ر من أ ب ي إ س ح ا ق هذا سنا وعلما و ا ل أ ل ب ا ن ي زكى زك العلام المقبل الهادي وما ثبت أ ن ه ز ك أبي إ س ح ابي ق ما زك أ إ س ح ا ق هو هذا سبعت اللقاق ا ل م س ج ل ة بينه وبين أ ب ي إ س ح ا ق فقط بل ن ا ك فتوى صريحه و م س ج ل ة بصوت العلام الالباني ا ل ل ه ت ع ا لما ى أنا و ل سئل هكذا هذا مسجل بصوت الالباني هل أنت قلت إن أبا هو في علم قال انا ما قلت هذا قال أنا ما قلت إسحاق لقاله إيه؟ قال لا أنا قلت أو كان يقول إسحاق ما هذا كان أبا أنا أنا كان لا أبا ولو ولكن يعني يزدت إيه؟ أو هو نعم هذا هو اسمه اسمه. اسمه مسجل الشيخ الالباني ا ل م ك ا ا م لشيخ ل بصوت ن ي ل م الشيخ ينفي الالباني رحمه أنكم سوف أذكروا شيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى قد يكون اثنى فعلا شيئا ما على أ ب ي إ س ح ا ق في علم الحديث من حيث التصحيح والرضعي ف لكن لم يثني عليه في باب العقيده ة لم ل يسكن ي ع في ب الا عن ل حسب ما ظهر له منه هذا واضح ح ت ى لو سلمنا جدا أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي أ س م ن ى على أ ب ي إ س ح ا ق بل لو سلمنا ان عبد الله عبد عمر او ان عمر بن الخطاب او ان ابا بكر رضي الله عنه قد ا س ن و ا عليه على ابي اسحاق هذا لا ينفع ابا اسحاق اذا قال فمنهج هؤلاء ليست ا ل ع ب ر ة بتثنيها ل ا يعني انا اضرب لك مثالا هناك طبيب كبير ع م ي د ك ل ي ة الطب ا س ن ى على الطبيب الفلاني واعطى له ا ل ا ج ا ز ة في الطب ثم اذا ن ف ا ج أ أ ن هذا الطبيب بعد ذلك قد خالف منهج عميد كليه الطب هذا و أ خ ذ يقوم بعمليات ت ر ط ب عليها ان ماتت بعض الحالات هل تنفع هذه التذكير و ب أ ق و ا ل ن ا اخرى في دروس أ خ ر ى يخالف منهج العلام ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الذي ل تعالى ل ه ا هو منهج السلف الصالح فلا تنبع ت س ك ي ه ا ل أ ل ب ا ن ي و إ ن ثبتت فكيف و أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي قد نفى أ ن ه قال إ ن أ ب ا اسحاق خ ل ي ف ة ف ا ن ل حديث قال أ ن ا ما قلت هذا ص ل ا ح مسجل بصوت الالباني قال أ ن ا ما قلت إ ن أ ب ا اسحاق خ ل ي ف ة فلم حديث هذا ر د الله ف ح ت ى إ ن ثبت أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله قد زكى أ ب ا إ س ح ا ق فهذا لا ينفع أ ب ا إ س ح ا ق لا ينفعها ف... هما و... هذا نمزه يقوله هذا من مثل الجلول الشديد الألباني يا هذا ونحن أن كه هؤلاء قد شابهوا ا ل ص و ف ي ة في غ ل و ي ن في مشايخهم الذين يكذبون ويطيرون مثل هذه ا ل أ ك ا ذ ي ب في س ن ا ء بعض العلماء على, على بعض ط ل ب ة العلم قد شابهوا ا ل ص و ف ي ة في كذبهم على مشايخهم ف ت ك د أ ن ا ل ص و ف ي ة يدعون لمشايخهم الرسمه ويدعون لمشايخهم أنهم ايه؟ قد أ ث ن ى عليهم الله عز وجل بقى مش أ ث ن ى عليهم ا ل أ ل ب ا ن ي الصوفيه يقول ان الله قد اصطفى مشايخنا وقد رضي عنه أ ل ا تعلم م ن هذا ا ل كلام الصوفيه اذهب الى حلقات ا ل ص و ف ي ة وتسمع أ ش د من هذا الكلام المتعصبون لابي ل ح ن ي ف ة أ و المتعصبون الشافعي ي ج ذ ب و ن على النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أ ث ن ى على ابي حنيفه ا خ ت ل ق و ا حديثا موضوعا يقولون فيه إن ان ل ل صلى الله عليه وسلم قال ر س و إ الشافعي سراج ز امتي إن أبا حنيف صراز, أمتي أبا حنيف صراز أمتي أبا حنيف. ها؟ ساترول ساترول مدينه ل س م ه مدينه بلسمه بلسمه ب ل م ه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه ل س م ه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه ب ل س م ل س م ه ل ن م ه بلسمه بلسمه ب ل س ه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه ل س م ه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه بلسمه ب ل س م ل س ا ه بلسمه ب ل س م بلسمه ل س م ه بلسمه بلسمه بلسمه بللللسمه بلسمه بلسمه ب ل ل ل ه ا ت لي الكتاب الذي قال فينا الباني هذا الكلام لم يات و لك بشيء <تصمالت> ا ل ت ن لدينا سلفيين ليسوا سلفيين ليسوا سلفيين ولكن هم على منهجهم هم على منهجهم هم على منهجهم واحد يسر برهان ي و, و... اسماعيل محمود كان اسماعيل قد يكونوا ا ق ص ر ه م قد ي ك و ن أ ق ص ر ه م و أ ق ر ا ه م الى السنه لا أ ع ر ف ولكن الذي اعرفه الان أ ن في ا ل أ س ك ن د ر ي ه ا ل آ ن بفضل الله عز وجل دعاه سلفيين قد كانوا في م د ر س ة هؤلاء قد كانوا يقولون ع ن ي ي ب أ ق و ا ل هؤلاء باقوال ياسر ا ل ب ر ه ا ن والسيد عبد العظيم ومن على شاكلاتهما ثم ا ل آ ن هم ا ل آ ن بفضل من الله عز وجل بعد أ ن تبين لهم كلام أ ه ل ا ل س ن ة وكلام العلماء الكبار الذي ذكرنا لكم ب ع ض ه ا ل آ ن عادوا وتركوا طريق هؤلاء وتبرؤوا من أ ق و ا ل ه م وتبرؤوا من منهجهم و ع ل ى م ا يحضوني من ا ل آ ن قد يكونوا من هؤلاء الاخ ن الآن ه رحم بالي إلي أرسل كتاب كتابات التكفير وضوابط تكفير الحكام فبين فيه أ ص و ل اهل السنه السلفيين في مسائل التكفير التي ذكرنا نحن شيئا منها الان وفي بيان تفصيل ك ي ر أو ت ف في تكفير الحكام ف م د ر س ة ا ل أ س ك ن د ر ي ة لا تفصل في تكفير الحكام هم ي ك ف ر و ن الحكام ك ل م ة و ا ح د ة لا يفرق مدى المستحيل وغير المستحيل ها؟ والله ي ع ن ي ه م الان يتذبذبون فبعضهم يتراجع كما ذكرت لكم ا ل آ ن والبعض يصر ويدافع عن منهج الباطل هذا وقد يكون أشدهم ي اشدهم س ر البرهاني أخترهم أ و على ع ل حد م ياسر ي البرهاني قد يكونوا من منه أشد أبي وأختر سحاق في ا ل ت أ ص ي ل م ن ه ج الخوارج بارك الله في فيه ا ل ت أ ص ي ل م ث ل هذا الكلام الذي ذكرناه الان ا يخلق أخيرة؟ كلمة نحو من ذ قرانا ن م ق ر أ ن عليكم الآن بعض فتاويهم على ر أ س ه م إ م ا م ا ل س ن ة في هذا الزمان سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز تعرفونها كلكم العلامه بن باز وكان ا ل م ف ت ي العام ورئيس ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة وللبحوث و ا ل إ ف ت ا ء و ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د ب ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة سابقا توفي ر ح م ة الله عليه العلامه الشيخ محمد بن صالح ابو تيميه ا ل ع ل ا م ة المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى. العلامه مقبل ابن هادي العلامه الشيخ صالح الفوزان حجز الله تعالى ها؟ يعد من كبار العلماء الان على قيد ا ل ح ي ا ة <تصفيق> العلامه الشيخ امام الجح والتعديل ربيع ا بن هادي ا ل م د خ ل ي ويعيش في م ك ة الان ها ولكنكم تحجبون عن, عن هؤلاء العلماء عن طريق هؤلاء الدعاه الذين على منهج الخوارج لا يريدون أ ن يربطوكم بهؤلاء العلماء الذين أنتم قد تجهلون بعض أ س م ا ئ ه م التي ذكرتوها ا ل آ ن ل أ ن ه م يخشون أ ن ك م إِنَّ ارتبطتم بهم يفتضح ايه امرهم ينقل عنهم موافقه واهم وينقلهم ان الذين ماتوا م ن من م ن قد اشتهر أيه امرهم ص ا ر لا يخفى عليه على احد مثل الالباني ابن ماز ا ل ن و ث ي م ي ن خلاص هؤلاء هم, شاءوا هم قد اجتمع قد ا الشباب في هذه البلاد او في غيرها على انهم ا ئ م ة ا ل س ن ة فصار امرهم ليس خافيا اما الذين هم يسيرون على طريق هؤلاء العلماء من الذين على قيد ا ل ح ي ا ة الان ها من الذين زكاهم هؤلاء تجد أ ن ه م لا يذكرونهم الا قليلا ً و إ ن ذكرواهم لا ا يذكرون و ف ت في م ث لا هذه ل لا ن و ا ز يذكرون فتواهم في ت ك ف ي ر ا ل ب ك ا م لا يذكرون فتواهم أ ب د ا ً في م س أ ل ة التفجيرات وفي م س أ ل ة مثلا هذه ا ل أ ع م ا ل التي يسمى بالانتحار لا م س أ ل ة أ ن يفجر ب ي ف نفسه ه ف ي في بعض الكافرين ما يتعرضون لفتاوى هؤلاء في هذا أ ب د ا ما يذكرون فتاوى الالباني ت ح س ي سيتقدر فتاوه ما ا يذكرون وابن عثيمين والفوزان وابن ب ا ز في بيان ضلالات سيد قطب الذي كفر المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة والذي سب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ا ك ل ا م يطول ذ ك ر و ا قد ذكرنا هذا في دروس س ا ب ق ة من أ ح ب ن ي أ ن يحصل على تسجيلات هذه الدروس إن شاء الله حتى يتبين له ا ل أ م ر ب ج ر ا ء يعني إ ن شاء الله نغطيه إ ي ا ه حتى لا نطيل عليكم فالشاهد فيكم فعليه بارك الله فيكم من أراد السنة أن يرجع إلى علماء السنة <تصفيق> الذين ذكرنا أسمائه الآن إلى لكم بعض يرجع من أن انت ا ل آ ن حتى إ ن كنت أ ن تقول ت إ ن هؤلاء يذكرون مثل ا ل أ ل ب ا ن ي وابن باز وابن وسيمين او يحتجون ببعض كلامهم هل يحتجون بكلام ابن باز وابن وسيمين الالباني في الفتوى ا ل ش ه ي ر ة التي نشرت في ج ر ي د ة المسلمون و أ ق ر و ه ا بلا شك في م س أ ل ة التفصيل في تكفير الحاكم غير م ن ز ل الله لا يذكر الله ا ل ب ت ة و لا يتعرضون لا البته محمد حسان في كتابه ح ق ي ة التوحيد ذكر العشرات من كلام العلماء التي توافق هواه و كتب هذه الفتوى ما ذ ك ر ه ما تعرض لا البته فتوى ا ل أ ل ب ا ن ي وابن ا ل ي م ي ن وابن داز في التفصيل في تكفير الحاكم ما ذ ك ر ه محمد حسان في ح ق ي ة التوحيد لا تخالف ما هو عليه ك ذ ل ر محمد حسان في ر س ا ل ة الى غلاه التجريح ما تعرض لفتاوى العلماء في تحزير العلماء من سيثق به ذكر فتوى و ا ح د ة ق د ي م ة للالباني توافق ه و ا فقط ولم يذكر فتوى الالباني الاخير ة ماذا انت ما انشاء الله يعني ترجع الى الدرس الاخير انه من الاربعاء الماضي ها؟ الذي نحن عقدناه في الرد على رساله الى ولايه ة ل التجريح في يوم ا ل أ ر ب ع ا ء من كل أسبوع هذه اسبوع ل ر ا التي قالها محمد حسان والتي ل ة فتنى محمد ه ا الشباب الآن شكرا لأجمالية بس هذا, هذا كتاب. كتاب الكلام ي هذا وصل الى محمد حسن وهو اساسا عقد ر س ا ل ة الغوله التجريف هذا من اجل ان يلبس على الشباب ما قد انا ذكرته من فتاه العلماء في هذا الكتاب د هذا ليست الإجراء الأداع、أوه. ليست الإجراء بالشهرة ليست الجماهير التي الإجراء بكثرة بكثرة أو تتبع الجماهير فلانا المغني الفاسق م ث له ا ل ملايين الابداع أ د ل هذا ا ل هو ل ب ي ن الحق م ب ب ب ت ع ع الذي أخفى د يعني أ ن ت ا ل آ ن أنا ق ر أ ت عليك ا ل آ ن كلام ابي اسحاق في تكفير المسلم عن المعصيه ها؟ هيا أخي بارك الله فيك. هل تبين لك يعني الخفاء في كلامي الا بعد أ ن تبين لك كلام اهل السنه ما كنت أنت سمعت كلام أبي لأول آه أنا لو لك أنا أ ق ل ل كنت لو ك أ ن ت قد سمعت كلام ابي اسحاق هذا دون أ ن تسمع مني ا ل آ ن كلام اهل ا ل س ن ة في حكم المصير على المعصيه كنت ستختار ي كنت ستختار و ف به يعني انا امر الرجل المصير على ا ل م ع ص ي ة فهذا مستحيل وهذا كفوه ظ ه ر سوف تخرج من هذا الكلام به ي لكن لما تبين لك كلام اهل السنه ة الذي ا ل ص ن ظهر لك خفاء بدعته يبقى. يبقى الان هذا على بدعه لكنها بدعه خفيه على الجاهل او على من ليس له د ر ا ي ة باصول اهل ا ل س ن ة بخلاف ع م ر خالد مثلا هذا الذي قد يكون في كلامه الجهل ا ال ال ال ال الواضح الصريح وفي كلامه ا ل ب د ع ة ا ل ص ر ي ح ة التي لا تخفى ع ل ي على بعض عمق المسلمين بالدليل أنك إيه قد تبين لك إيه هذا لك قد أنك نفرق بين المبتدع الجاهل وبين المبتدع الذي قد يكون على ب د ع ة خ ف ي ة قد أ خ ف ى بدعته أ و لب لبس كلامهم حتى لا يظهر أو لا تظهر ح ق ي ق ة أ م ر ه عند الجهال الذين يتبعونه بغير علم يا زواطح. بارك الله فيكم. إ ن شاء الله ويعني الظاهر انه قد تكون الرؤيا لم ت ث ب ت هو يعني إ ط الرؤيا إ ن شاء الله غدا نحن على موادنا ويلم ت ث ب ت لم ت ث ب ت الرؤيا غدا ا ل م ت ن من شعبان ان شاء الله يعني ان شاء الله يكون أ و ل يوم رمضان يوم الخميس يوم الخميس يوم القادم إ ن شاء الله نحن غدا على موادنا ل د ر س إ ن شاء الله لا، غدا على موعدنا في, ش... في الرد على ر س ا ل ة ا ل غ ل ا ة التشريع ان شاء الله نكمل الرد على هذه ا ل ر س ا ل ة بعد, بعد ص ل ا ة المغرب إ ن شاء الله ثم بعد العشاء نصلي لصلاه القيام ل ش ي خ ح م من د عبد ان ل و ه ا ي ع ي هل ترغبون أن نقوم بشرح هذا الكتاب أن شاء ر ح ه ذ الكتاب ا إن ش الله شرح كتاب التوحيد. في ليالي رمضان التوحيد كتاب ليالي بعد في العشاء بعد ص ل ا ة القيام ان يشق عليكم ان تحضروا في كل ليله ة ذ لي هذا هذه ا انا الغالب اصلي القيام هنا اصلي المسجد وفي غيري في هذا المنطقة فمن نسبة لي الامر ايه ان احببتم ان ناخذها لكم لي لي كل ليلة ملوقنا التوحيد الشيخ محمد من عبدالغان كتاب من فمن ما من من نسبة نسبة نصف من ساعة في في وفي غيري في في يتيسر شيئا قد او صح محمد ك س ا شاء ل ل ه ن ف ك ر في هذا وغدا إن ش ا ء ا ل ل ه ن ت ف ق على ارباحك ل الضبط نجعله الصلاة القيام م إما و بعد ب يعني أن ش ق ا أو ع ل أ ر ب ع ركعت كما وغدا سالت طيب، ل صلاة عزينا نحن ن و ر ع ا ا ل ر ب ا نعم، إن شاء الله ي ك و ن قدر <تصفيق> نحن الخضراء اما ن نحن الله يحترف منه و ص ل الله على محمد وعلى آ ل ه واصحابه وسلم <تصفيق> سبحانك اللهم واشهد ان لا اله إ ل ا انت استغفرك واتوب إ ل ي